أعو الله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان صوركم بصدان عن غاديش يمر يا you mm -hmm. ما ทุกขวัญขอนกเหยื่อสานะมิวโพรงโบดิกะ يخفى جميل الله أ ho و شاء توب on هذي ها ها يوم يكون السكون يس خواه راحیل شک کوس سرا ہف کس جو هدينا الله عمكم